بسم الله الرحمن الرحيم كافى يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا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 يرثني ويرث من آل عقوب وجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيا لم نجعل له من قبل سميا قال رب أما يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قذل ولم تك شيئا قال رب جعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيا خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وذكاة وكانت تقيا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 فإما اِنَّ مَا تَرَيْنَ مِنَ البَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَن أُكَلِّمَ اليَوْمَ إِنْسِيًّا فَأَتَتْ بِقَوْمِهَا تَحْمِلُ قَالُوا يَا نُوحُ يَا مُلَٰقِدُ جِئْتَ شَيْئًا فَرِيًّا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 وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ سَأَخْتَلِفُ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ أَسْمَاهُمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا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 لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا قال سلام عليك قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتذلكم وما تدعون من دون وأدعوا ربي عسى أن يكون بدعاء رب شقيق فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلنا جعلنا نبيا وَأَهْدَيْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُم لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا وَاذْكُر فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ لِنَجِيٍّ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 من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا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 وَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّ جُمُوعًا وَالشَّيَاطِينَ لَضُعْنًا لَنُحْضِرَنَّ لَكُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ مَجْمَعِينَ ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى أل الرَّحْمَٰنِ عِثِيًّا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 أفرأيت الذي كفر بأياتنا وقال لاو تين ما له ولد اطلع الغيب أم التخذع ذر الرحمن عذابا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدة ونرثوا ما يقول ويأتينا فرداً واتخذوا من دون الله آلهت ل يكون لهم عزة كلا سيكفرون بعبادة جم ويكونون عليه جدداً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 أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبذي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا